أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عينسين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 وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ألا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ Allahu حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لريب فيه.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 يَا أَبْنَاءَ سُؤْتُونَ رِزْقَ كُلٍّ مَّا يَشَاءُ وَيَقُدُّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّاهُ نُوحٌ وَالَّذِي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 we kalimato niet vergeten dat je het niet kan vergeten. Maar het is niet zo dat je het niet kan vergeten. وَأُمِرْتَ ولا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وقل آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ الله من كتاب، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ Lana, amaluna, walakum, amalukum, la hoogjata, bajna, nawa, Allahu jaġimao, bajna, nawa, ila ijilna si. Wallah vina juha. We gaan het niet in het leven van de stad.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 ومن كان يريد حفظ الدنيا اعطيها منها وما له في الاخره من نصيب هم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم en in het voeren de kerk van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 وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كثبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجدين في الأرض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 فما أُوتِيتُم من شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يتوكلون waar degenen die niet naar de naam en de vreugden van de naam toe gaan, en als ze boos zijn,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 wel men بعد bādā ghulmih faulāik ma ʿalayhim min sabīl inna ma sabīl ʿalā al-ladīn yadhlamun an we gaan ervan uit dat we niet kunnen vergeten dat we niet kunnen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 Eenmaal in de zomerlingen die wij als een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 Samen met elkaar eens in de buurt van de kerk. En daarom ga ik in وَإِن تصبهم سَيِّئَةٌ بِمَا قدمت أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 Waarom ga niet in het leven roepen? Ik de tijd niet in